وَذْكُرَ أَخَوَادٍ إِذْ أَذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا لا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجبنا لتأفكنا عن آل كتنافتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. 119. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون 110. فلما رأوه عارضا 117. وقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 118. بل هو ما استعجلتم به 119. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء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 وجعلنا لهم سمع وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أظلم عنهم سمعهم ولا أبصارهم فما صارهم ولا أفيدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحقهم ما كانوا به يستهزئون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 وَذَانِكَ افْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ